ان الله كان على كل شيء فسيبا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو ايجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب في لا يجمعنكم الى يوم القيامه ريب في ومن أصدق من الله حديثا